قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقك من قبل ولم تكن شيئا قال ربي دع لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن صَلِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَاءَ